أجار العباس من لفل الحامة ضيغة مفراش أحزت الملزومة في الناس وبالحريبة علومة والدرع والطاس تحتي عنا عزومة إني أنا العباس أخذ بالثقاء ولا أهاب المرتع عندك العقاة إني انا العباس واخذ بالثقار ولا اهاب الموت عند الملتقى صال صال حيدر يلقى من ارجاس انا بن حامي الحميه الباسم العباس صال صال حيدر يلقى من ارجاس انا بن حامي الباسم العباس على حظ الهادي انني المقاوم هكذا عزمي من الهتار تار صارمي حول لظى الاخدار دار لو قطعتم نابي القطم اليسار سوف يبقى بالوفى يحمي الذمار هكذا عزمي من الهتار تار صارمي حول لظى الاخدار دار من قبل الفضل اليسار سوف يبقى بالوفا يحمد ما باليبه معروف والحرب ميداننا ولوب لي شبوب من يصد طفانا تنهجم الاصباب من ثبات اركاننا والرموش سيوف تطعن بعدواننا اني انا العباس واغدو بالثقال ولا اهاب الموت عند الملتقى الموت اني انا العباس واغدو بالثقال ولا اهاب الموت عند الملتقى صار طلع الثنايا وعاشت الصلاة محل ساك الشيطان اي انني المقاوم هو فحي عنواني انني المقاوم ولحزب الشيطاني انني المقاوم قطعوا مني شمالي واليمين فانا كل فداء للحسين وليوم الطف يوم الصامدين جابي وفي الامير المؤمنين ابطعوا مني شمالي واليمين فأنا كلي فداع للحسين واليوم الطف يوم الصامديين جاء بيواف الأمير المؤمنين تنقطع ليمين يرتج شماله والسهم بالعين ما وقف زلز هاله على انا العباس اغدو بالسطاة ولا اهاب الموت عند الملتقى الي الي الي اني انا العباس اغدو بالسطاة ولا اهاب الموت عند الملتقى نار بالعدوان يسعر ما يوطي لها جن الندى حي بغير هيبته قد نام الى حين الموت الندى المقاوم لجور الطاغوت الندى الى حين الموت الندى المقاوم لجور الطاغوت الندى المقاوم فمت منني على الجيشامي ليس تبقى يا أبا ظلمي طويل مني على الجيش يميل يا يزيد الجور قد حان الرحيل فأنا العباس والعزم يسيل ليس تبقى يا أبا